ح ي ا ك الله تعالى جميعا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين وموعدنا مع شرح متن و ص و ل ا ل س ن ة ل إ م ا م أ ه ل ا ل س ن ة أ ح م د بن حنبل الشيباني ابا عبد الله رحمه الله تكلمت ا ت ع ا هل الصوت واضح؟ إن شاء الله الصوت ل واضح؟ شاء ا ح إن طيب د لله ك ل في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة عن ما قد سطره الإمام أحمد رحمه الله أو ذكره الإمام أحمد أو ذكره ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله من بعض ا ل أ ص و ل ا ل م ه م ة التي يجب على كل مسلم و م س ل م ة أ ن يعيها أ و يعي هذه ا ل أ ص و ل والمرء لابد أ ن يتفقه في الدين حتى يفهم هذه ا ل أ ص و ل ر ض ي ن الامام ا احمد رحمه الله في ا ل ف ق ر ة التي ذكرتها ا ل م ر ر ا ل م ا ض ي ة بعض الاصول طيب هو عندي مغلق يعني ال... عندي في المايك مغلق اخي محمد موجود ة ع ل ى ا ن ت الصح ان شاء الله طيب الان اوضح الصوت فالامام أ ح م د رحمه الله قال ك م ان ب ي ت في التمسك م الماضية ر ة ا ل أن واجب بما كان عليه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع فكل ب د ع ة فهي ض ل ا ل ة وترك الخصومات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 في معنى ا ل س ن ة في معنى السنة, السنة وقد ذكر قبل ذلك التمسك كما بينت في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة هو وجوب التمسك ب س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب النبي رضي الله عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فهو أ م ر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنن الخلفاء أ ي ه ا ل أ ص ح ا ب رضوان الله عليهم وهنا قوله رحمه الله و ا ل س ن ة عندنا ا ل س ن ة معناها الطريق تقول هذا يسير على س ن ة أ ي يسير على طريق و ا ل س ن ة إ م ا أ ن تكون س ن ة ص ا ل ح ة أ و س ن ة ب ا ط ل ة هناك من يتبع سنن من كان قبلنا منهم الصالح ومنهم الطالح والمراد هنا س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها أ ق و ا ل و أ ف ع ا ل وتقريرات عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي ا ل س ن ة وهي م ر ا د ف ة للحديث عندما ق ا ل ما معنى الحديث أ و ما معنى ا ل س ن ة نقول كل ما رفع إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أ و فعل أ و تقرير وضاف بعضهم ص ف ة سواء كانت خ ل ق ي ة أ و خ ل ق ي ة فقال ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله و ا ل س ن ة عندنا أ ي عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة الذين هم متمسكون بها وسموا ب أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ن س ب ة إلى سنة الى ن ب ي ص ل الله عليه و سنه ل ل م أ م تمسكوا بها وساروا عليها وطبقوها ودعوا إ ل ي ه ا وبدعوا وهجروا وكفروا بسببها و ن ص ر ة لها فكان ذلك داعيا ل أ ن ينتسبوا اليها ف أ ص ب ح ت هذه الفرقه الناجيه المنصوره يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة و س م و ا ب ا <تصفيق> ل ج م ا ع ة ل ا ج ت م ا ع ه م على ا ل س ن ة اي انهم ج م ا ع ة و ا ح د ة لا لا او ل ي سوء ج م ا ع ا ت ل ي سوء جماعه وينما هي ج م ا ع ة و ا ح د ة ا ل س ن ة ع ن د ن ا اثر ا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثر في أو قد ذكرته في شرحي على نخبة الفكر هنا في هذه الغرفة بينت في اول ل الغرفة ف في في ك ر هنا هذه بينت أ الكتاب أ ن الخبر و ا ل أ ث ر والحديث كلها الفاظ أ و مصطلحات استعملها أ ه ل الحديث ل ل إ ش ا ر ة إ ل ى ما جاء عن النبي صلى الله صلى عليه وسلم او ما جاء عن اصحابه او التابعين واختلفوا في بعض المصطلحات سواء كان الاثر ما جاء عن النبي او جاء عن غيره وقالوا بان الخبر مرادف للحديث كما بينت في شرح ا ل ن خ ب ة الشاهد أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله يبين ويثبت أ ن ا ل س ن ة هي كل ما أ ث ر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ي جاء ثابتا عنه بهذه ا ل آ ث ا ر و ا ل أ خ ب ا ر و ا ل أ ن ب ا ء كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنه ة يأخذ ب ا ما دامت صحت عنه صلى الله عليه وسلم وثبتت ب ا ل أ س ا ن ي د ا ل ص ح ي ح ة فهي س ن ة يعمل بها سواء كان الخبر متواتر أ م ا ح د ما دام فيه إ ق ا م ة الحجه وثابت صحيح فيوجب العمل به ا ل س ن ة عندنا آ ث ا ر رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آ ل ه وصحبه و لذلك الله تبارك وتعالى ح ا ف ظ ا ل د ي ن و ا ل د ي ن م ب ن ي على ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة لذلك ق الله ا ل تبارك وتعالى إ ن نحن نزلنا الذكر و إ ن ن ل ه ل ح ا ف ي ه م لذلك كما تكلم أ و بين ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله بعد هذه ا ل ف ق ر ة قال و ا ل س ن ة تفسر ا ل ق ر آ ن أ ي ه م ا معا لا يجوز ل أ ح د أ ن يفصلهما لا ي أ ت ي أ ح د ويقول انا اخذ ب ا ل ق ر آ ن فقط ولا ي أ ت ي أ ح د ويقول أ ن ا اخذ ب ا ل س ن ة فقط لا بد من أ ن ي ج ت م ع معا ا ل ق ر آ ن مع ا ل س ن ة لذلك الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قوله تعالى ليبلوكم عملا أيكم أحسن عملا قال العمل إ ن كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل و إ ن كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل وقال أ ن الخالص هو أ ن يكون لله تبارك وتعالى والصواب هو م ت ا ب ع ة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل لذلك ا ل س ن ة جاءت م ف س ر ة للقران ولا ا لا يقبل إ ل ا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه إ ذ ن ا ل س ن ة تفصل ا ل ق ر آ ن وتبين ما فيه ليفهم الناس ويسترشدوا بذلك والله تبارك وتعالى قال و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م فهذا توضيح في أ ن ا ل س ن ة م ف س ر ة و م ب ي ن ة و م ف ص ل ة لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى أ م ر بذلك بالرجوع إلى الكتاب وبالرجوع إلى السنة كما قال الله تنازعتم الله والرسول إلى إلى وجل إلى فردوه عز فإن في شيء أ ي إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة والرد إ ل ى الله يكون إ ل ى كتابه وهو كلامه تبارك وتعالى والرد إ ل ى الرسول هو الرد إ ل ي ه في حياته وكان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم إ ذ ا حدثت معهم أي شيء أو أرادوا أن شيء يجب يذهب س يسأل ت ش شيء ي في أي ي ر أو إ ل ى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وهذا في حياته أ م ا بعد وفاته فهذا يكون بالرجوع أ و بالرد إ ل ى سنته صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم فقال والسنة مفسرة للقرآن والسنة لذلك اذكر ان الامام ابن كثير العماد ب ن كثير ا ا بن كثير الدمشقي رحمه الله في م ق د م ة تفسيره القرآن العظيم ذكر مراتب تفسير ا ل ق ر آ ن وذكر ان اول م ر ت ب ة تفسير ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن ثم ثنى ب ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة وقال تفسير ا ل ق ر آ ن ب ا ل س ن ة وهذا معروف في أ ن ن ا لو نظرنا إ ل ى ا ل ص ل ا ة مثلا فالله تبارك وتعالى ذكر ا ل ص ل ا ة في ا ل ق ر آ ن ولم يذكر عدد ا ل ص ل ا ة أ و عدد الركعات أ و غير ذلك فجاءت ا ل س ن ة توضح ذلك وتفصل في الامر أ م ر ف ك ن هذا أ ا ً مهما ويضل الناس إ ن لم يتبعوا ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة ويتركوا البدع و ا ل أ ه و ا ل و ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله يبين ذلك ويحض على ذلك في هذه السنه ة أو في ذ ه صنفها رحمه الله الأصول التي تبارك وتعالى ثم قال و ا ل س ن ة تفسر القران وهي دلائل ا ل ق ر آ ن ف ت أ ت ي ا ل س ن ة توضح أ و تبين مجمله وتفصله أ ي ض ا ي أ ت ي مجملات في ا ل ق ر آ ن فتفصل هذا المجمل وتوضح المبهمات ما أبهما علينا توضحه و ت أ ت ي بكل ا ل أ م و ر التي نريد أ ن نفهمها فتوضحها لنا وتفصلها وغير ذلك كما مثلت ب ا ل ص ل ا ة وغير ذلك من ا ل أ م و ر الله تبارك وتعالى يقول و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة فلا يعرف كم ركعات ا ل ص ل ا ة وكم عدد الصلوات ا وايضا ا ل ز ك ا ة لم يعرف عددها او مقدارها او نصابها فجاءت السنه ة بيّنت ذلك ل ك جاءت السنة بينت ذلك كله فهي ت أ ت ي أي ا ل س ن ة بدلائل القران آ ن ل ل ا ق ر رحمه الله وليس في السن ة قياس وليس في السن ة قياس أ ي ليس في دين الله تبارك وتعالى قياس لا يجوز ل أ ح د أ ن ي أ ت ي ويقيس على نص ثابت و إ ن كان في ا ل ق ر آ ن أ ش د كما قال الله تعالى ب ا ر ك و ت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ف إ ذ ا جاءهم نص من ا ل ق ر آ ن سلموا ا يقولوا بالقياس ليقولوا مثلا نفعل كذا ولم أو نفعل هل ذ ه يصح مع هذا النص ويفعل ويقيس وغير ذلك فهذا لا يجوز هذا لا ي ج و ز ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله كان يشدد أو يتشدد في القياس وما ي أ ت ي ه من أمور حتى ده كلام طيب في هذا الأمر سأذكره كلام حتى تعالى ده بعد هذا الله قليل شاء طيب في إن و بعضهم او ما يجره القياس من تساهل او غير ذلك فهذا لا يصح في كتاب الله تبارك وتعالى لان الله عز وجل تكلم به وهو او ه ذ ا الكتاب نصوص ق ا ئ م ة ص ح ي ح ة ث ا ب ت ة بمجرد أ ن ك سمعت نص صحيح فيجب عليك أ ن تسلم ولا تجادل ولا تقيس ولا تعارض بعقلك ولا ب ر أ ي ك ولا بشيء مطلق ما يسع يسعك إ ل ا التسليم والانقياد كما قلت الامام احمد رحمه الله كان ينكر كثيرا على الذين يعني يستخدمون القياس في كل شيء وقال في بعض كلامه اه أ ن بعضهم ي أ خ ذ بالقياس وللهذه ا ل م س أ ل ة أ ص ل لو نظرنا وبحثنا إ ل ى دليل في هذه ا لوجدنا م س أ ل ل ة بدون م ب ا ش ر ة في الكلام يعني كما قال ابن ت ي م ي ة رحمه الله في كتابه معارج الوصول إلى ب ي اي ن أصول ل ا د ن ق ان ل بالاستقراء ما م إجماع إلا وجدنا ل هناك ص ذ ل إلا ك ما قاست طائفة قياسا إلا ووجد نصوص في معنى ذلك القياس أي معنى أن هناك ن ذلك ص ث ا ب ت ة لكل م س أ ل ة ثم قال لكن يتفاوت الناس في استيعاب النصوص أ و م ق ا ر ب ة استيعابها وقليلهم الذين استوعبوا النصوص مثل ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله أو قارب استعابها فلهذا تجد عند كثير من العلماء قياسات صحيحه ة ا ا ه م لكن ل إلى القياس الصحيح ل ه لو توسع في د ر ا س ة ا ل س ن ة لوجد أ ن هناك نصا من الشارع ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ا ل أ ص و ل والفروع بحيث لم يترك شيئا وقال وتعالى شيئا الله تبارك ما فرطنا في الكتاب لم في يترك بحيث شيء من وقال عز وجل اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا فهذا أ ص ل عظيم يبين أ ن ما من شيء في أ م و ر ديننا إ ل ا وله نص شرعي ولكن ربما لم يستوعبه الباحث يستوعبه أو لم يستوعبه الناظر في هذا النص ولم يدركه أو لم يكمل د ر ه او ل ي ك م استيعابه فيه ولكن لو رجعنا الى هذا ل ر أ ي ن ا ان هذا القياس الذي قاسه على هذه ا ل م س أ ل ة لها اصل صحيح وانما سلك القياس ل ق ل ة استيعابه او عدم مقدرته على اخذ او النظر في هذه النصوص وعندما أ ي ض ا ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله لما ظهر هذا الكلام أو بمتابعة هذا ا له ك ل ل ا م أ ي ض ا كلام في قوله عندما يكون هناك اجماع أ و اختلاف في م س أ ل ة م ع ي ن ة مثلا يقول ما يدريك أ ن هناك اختلافا لو هناك م س أ ل ة فيها خلاف بين العلماء فيقول وما يدريك أ ن هناك اختلافا فليقل و لا أ ع ل م خلافا في ا ل ق ض ي ة ا ل ف ل ا ن ي ة ولا يقول أ ج م ع ت ا ل أ م ة على هذه ا ل لأنك لو ق ض ي ة ج ز م ت ب إ ج م ا على ا أ م ة ع ل هذه القضيه ة و ظ ر تدركه خلافا لم تدركه ولم يصل إليك وهذا وارد كثيرا ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يطلع على كل النصوص أ و ا ل أ ح ا د ي ث أ و غير ذلك ف ا ل أ ص ل فيه أ ن يطلق ا ل إ ن س ا ن قوله ب أ ن ه يقول لا أ ع ل م خلافا ل أ ن ه قد يكون هناك خلافا لم يبلغه أ و لم يطلع عليه وهذا كما نتعلم في علم الحديث علم عندما نحكم على حديث بالضعف أ و ب ا ل ص ح ة لا نقول هذا حديث ضعيف أ و هذا حديث حسن ل أ ن ن ا لو جمعنا كل الطرق التي نراها أ و التي أ م امامنا ن ر ب ا ه ك طرق لم نستوعبها أو لم تصل إلينا نستوعبها أو ف إ ذ ا جزمنا بضعف الحديث و إ ط ل ا ق لفظ الحديث يراد به السند مع المد و ي أ ت ي نص آ خ ر و ق ر ي ن ة فيه على ص ح ة الحديث فهذا يجعل في ا ل أ م ر ليس صحيحا لذلك أ ه ل الحديث قالوا إ ذ ا أ ر د ت أ ن تحكم بصحه حديث أ و بضعفه تقول هذا حديث سنده ضعيف أ و هذا حديث سنده صحيح كذلك هذه ا ل م س أ ل ة ق ر ي ب ة من هذا الأمر نقول لو عندنا م س أ ل ة و ر أ ي ن ا فيها خلاف بين أ ه ل العلم بمنظورنا نحن أ و ببحثنا نحن نقول لا أ ع ل م اجتماع على هذه ا ل م س أ ل ة و ا ل م س أ ل ة فيها أ ع ل م فيها خلاف والعكس لو ر أ ي ت م س أ ل ة فيها اجماع يعني إ ج م ا ع أ و اختلاف ب ا ل م س أ ل ة سواء ظهر لك ا ل إ ج م ا ع أ و ظهر لك الخلاف إ م ا أ ن تقول لا أ ع ل م خلافا و إ م ا أ ن تقول لا أ ع ل م إ ج م ا ع ا ولا تجزم, تجزم ب أ ن ه ليس هناك خلاف أ و ليس هناك إ ج م ا ع هذا كلام طيب من ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله يبين هذه المسألة التي ربما يقع فيها كثير من الناس وهذه ا ل أ ص و ل التي نبه عليها أ ص و ل م ه م ة وتبصر الناس ب أ م و ر الدين الصحيح أ ي ض ا يقول وليس في ا ل س ن ة قياس ولا تضرب لها الامثال أ م ث ل ل ا أ كما ذكرت منذ قليل فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الى اخر الايه ف إ ذ ا كان هناك نص وقيل لك لا تقل ل أ ح د ب ع ب ا ر ة فيها م ح ا و ر ة أ و فيها تماطل أ و فيها ر ي ب ة بسؤال أ و بمثال يخرج عن المعنى المراد يعني إ ذ ا كان رجل قال لك نص من الكتاب فتؤكد عليه وتقول والله هذا والله فهذا ربما يجعلك لا تصدق هذا ا ل أ م ر أ و تريد أ ن تتحايل على هذا ا ل أ م ر ولكن ربما أ و ما دمت سمعت نصا صحيحا فيجب عليك أ ن تنقاد إ ل ي ه ولا تقول ت أ ك ي د ا ل ل أ م ر والله هذا صحيح أ و تقول بمثال آ خ ر تخرج به من معنى النص وهذا لا يجوز فبين ا ل إ م ا م رحمه الله أ ن ه لا تضرب لهذا الامثال أ م ث ل ولا تضرب لها ل ا تضرب أ في يا صوت أخوة إن شاء الله إن طيب وقال ا ل إ م ا م رحمه الله ولا تدرك بالعقول ولا الاهواء أ ه و ء و ذ ه مهمة نقطة ل تدرك بالعقول ولا ا ا ل و أ ه أ ي لا نعمل العقل في النصوص ولا ا ل أ ه و ا ء و إ ن م ا بمجرد أ ن جاء النص نسلم له وهنا الفرق بين ا ل س ن ة و ا ل ب د ع ة وسموا أ ه ل البدع ب أ ه ل ا ل أ ه و ا ء لذلك ل أ ن ه م يتبعون أ ه و ا ء ه م ولا يتبعون السنه ة لذلك سموا أ ل البدع والأهواء فالعقل لا يعمل في الأذلة في مجرد جاء نص لا أ ف ك ر ولا أ ع م ل عقلي إ ل ا في فقه هذا النص وليس في إ ث ب ا ت هذا النص هناك فرق بين ا ل إ ث ب ا ت وبين فقه النص للعمل به و لابن ت ي م ي ة رحمه الله شيخ ا ل إ س ل ا م مجموع مجلدات أو ذلك في رحمه الله تبارك تعالى أذكر اسمه الله تعالى درء تعارض النقل مع العقل و أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة عندهم ع ق ي د ة إ ذ ا جاء نص صحيح لا يعمل العقل فيه و إ ذ ا جاء نص مخالف للعقل فاتهم عقلك ل أ ن النص هو الصحيح لذلك ا ل ف ل ا س ف ة و أ ه ل الكلام وغيرهم عملوا بعقولهم فظلوا و اضلوا س ل الله الدين الله م من من يرد خيرا يفقه في الدين من يرد ي ر به به خ يفقهه في الدين فهذا نص عظيم يبين ل ل إ ن س ا ن أ ن ه إ ذ ا أ ر ا د الله به خيرا يعلمه ويفقهه ويبصره في دين الله تبارك وتعالى وهذا يتم عن طريق العقل بأنك تذاكر وتفكر وتدرس في فقه هذا النص وليس في إ ث ب ا ت هذا النص وهذا أ ي إ ث ب ا ت النصوص ا ل ص ح ي ح ة بالعقول من ش ي م ة أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء ولذلك قال الله تبارك وتعالى تحذير يحذر من هذا الأمر والقول عليه بغير الأمر من علم والقول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 والحلال ا ا ل ح ر م م و ق و ف ة لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يغير فيها أ و يبتدع فيها أ و يفعل أ ي شيء و إ ن م ا هو م أ م و ر بفعل ما قد امره الله تبارك وتعالى أ م ا في أ م و ر الدنيا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم ادرى لذلك لا يجوز العمل بالعقل إ ل ا لفهم النصوص ولا يجوز الخوض مع أ ه ل ا ل أ ه و ا ء أ و الدخول في أ ه ل ا ل أ ه و ا ء أ و تقديم ا ل أ ه و ا ء على النصوص و إ ن م ا تقدم النصوص والسير عليها ومن يتبع هواه يضل نعم فرحمه الله تعالى ب ا ر ك و ت بعد أ ن قال و ل انما تدرك بالعقول ولا الأهواء إ هو الاتباع وترك الهوى الاتباع الذي نحن مأمورون به اتباع ل ا السنن ذ اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه وهذا يرجعنا إ ل ى ما قاله ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله في أ و ل المد التمسك بما كان عليه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع إ ل ى آ خ ر كلامه فهذا واضح ولا بد أ ن نفهم هذا الكلام جيدا فالحذر كل الحذر من التكلم عن الله تبارك وتعالى في ذي هوى وضلال وقله العلم وقله الفهم الذين يتكلمون بعقولهم ويتكلمون بالشعارات ويتكلمون بالتفاخر او بالرياع او بغير ذلك بدون فقه وبدون علم وبدون مذاكره ومدارسه واخلاص فكل هذا يوقعهم في البدع و ا ل أ ه و ا ء فهذا خطير وهذا وقع وهذا كثير ا ل آ ن من الذين يتنطعون وهم متعالمون لا يعرفون شيء عن العلم و إ ن م ا يتكلمون ببعض الكلمات فيغتر بهم ويزيدون في ذلك فما يزيدهم الله تبارك وتعالى إ ل ا ضلالا ن س أ ل الله أ ن ينجينا من هذا ا ل أ م ر و أ ن يرزقنا ا ل إ خ ل ا ص في القول والعمل إنه والقادر طيب بارك الله فيكم. أكتفي إن الإيمان ونكمل عليه الله الله بهذا لي ذلك والقادر تعالى المرة القادمة طيب فيكم أكتفي في بارك شاء للتعالى ب الايمان ق د ر خيره وشره ك م قال ومن السنة اللازمة ا ل ومن ت ن ن ت ر ك م ه خصلة لم يقبلها ولا م ي ؤ بالقدر ه و م من يكن الإيمان أهلها ل ا ب خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى الله نتقبل ومنكم وأن تكون الأحاديث بها كلامه الله تبارك الله منا المحاضرة شاهدا لنا لا علينا إلى أسأل نتقبل في فيه رحمه هذه آخر وعلى أ ن ن ي ف ن ا بهذا ا ع العالمين ل الله、فيكم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا إليك ل م فيكم وبحمدك بارك رب سبحانك أستغفرك أشهد وأته و أن أنت ص اله ل وصحبه س ل على نبينا محمد وعلى آله م محمد وبرك و نبينا وسلم وإياكم والسلام ورحمة وبركاته جميعا عليكم الله الله بكم نفع